حكيت حكيت عن بلاد حلوة يا بحر حنان كتبت القصة من عاشق كبير والهان وحكيت عنك وعن نيلك وعن روحي وعن روحي تلف الدنيا ويجيلك وبحبك لما أشكيلك وأسرح جو عيون اللي حبيتها وأحكيلك وتنزل دمع من عيني وتجردديك على خدي وهي شايلة منديلك يا مصر يا مصر كلامي دف حبك وحبك فرد عين على الناس والسنة إني أدعيلك يا مصر ارسم الضحكة أنا الصورة أنا البسمة أنا قرآنك وأنا جيلك حكيت وبرده رجعت أشكيلك وبرده رجعت أحكيلك